وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اولم اصابتكم أ مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم انا هذا قل هو من عند أ ن ف س ك م ان الله على كل شيء قدير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 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أ م و ا ت ا بل احياء عند ربهم يرزقون فَرِحِينَ ب موسوعه ا النابلسي فَضْلِهُ ي ن للعلوم الاسلاميه خَوْفٌ ي ه م و ل ه ح ز ن و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 الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إ ي م ا ن ا وقالوا حسبنا الله